بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بانغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم كلبت قبلهم قوم نوح فكلبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كلبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر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 واحدا نتبعه إنا إذا في ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ان مرسلنا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر